بسم الله الرحمن الرحيم المصاد ف ل ا ميم、صاد. كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكره للمؤمنين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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناديهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين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 يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم َّ زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق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 يا بني آ د م إ اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي فمن اتق ي واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها ق ا ل د و ن فمن أ ظ ل م ممن افتري على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م أنهم كانوا كافرين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 حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت أ خ ذ ي ه م ل أ و ل ي ه م ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أ و ل ي ه م ل أ خ ر ي ه م فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة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 وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و د ت م و ه ا بما كنتم تعملون و ن ا د ي أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب النار أ ن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيميهم قالوا ما اغني عنكم جمعكم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 يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إن ل ا ن ه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا, فأنزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون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 قال الملا الذين كفروا من قومه إ ن ا لنريك في س ف ا ه ة و إ ن ا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس ب ي س ف ا ه ة ولكني رسول من رب العالمين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 واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون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 أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 قد جاءتكم َُْ ب َ ي ن َ ة ٌ من ِ ربكم َُِّْ هذه َِِ ن ا ق َُ الله َِّ لكم َُْ آ ي ه فذروها َََُ ت َ أ ْ ك ُ ل ْ في ِ أ َ ر ْ ض ِ الله َِّ ولا ََ تمسوها َََُ بسوء ٍُِ ف َ ي َ أ ْ خ ُ ذ َ ك ُ م ْ عذاب ٌََ أ َ ل ِ ي م ٌ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا وتنحثون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين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 فانكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه الا ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين و أ م ط ر ن ا عليهم مطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا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 قل افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجينا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها إ ل ا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و أ ن ت ق ي ر الفاتحين وقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إ ن ك م إ ذ ا ل خ ا س ر و ن ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن لم ي غ و فيها ل ذ ك ذ ب شعيبا ا ك ن و هم القاسرين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ع على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها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 بغتة ولكن ه م ا القرى آمنوا واتقوا يشعرون عليهم ر ولو أن لفتحنا أهل ب ا ت م السماء والأرض ل و كذبوا ن ك ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أ و أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا ض ح ا وهم يلعبون أ ف ا م ن و ا مكر الله فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون أ و ل م ي ه ذ للذين ا يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أ ن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قال إ ن كنت جئت ب آ ي ة ف أ ت بها إ ن كنت من الصادقين ف أ ل ق ي عصاه ف إ ذ ا هي ثعبان مبين ونزع يده ف إ ذ ا هي بيضاء للناظرين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 ل أ ق ط ع ن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ثم ل أ ص ل ب ن ك م أ ج م ع ي ن قالوا إ ن ا إ ل ى ربنا منقلبون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 قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون ولقد أ خ ذ ن ا آ ل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ف إ ذ ا جاءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه و َ إ ِ ن ْ تصبهم ُُِْْ س َ ي ِّ ئ َ ة ٌ يطيروا ََ بموسى َُ ومن ََْ معه ََُ أ َ ل َ ا إ ِ ن َّ م َ ا طائرهم َُُِْ عند َِ الله َِّ ولكن َََِّ أ َ ك ْ ث َ ر َ ه ُ م ْ لا َ يعلمون َََُْ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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و ل ن ر س ل ن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين و َ إ ِ ذ انجيناكم ُ من ِ ال فرعون ََِْ يسومونكم ََُُُْ سوء َُ العذاب ِْ يقتلون ََُُِّ أ َ ب ن ا ء َ ك ُ م ْ ويستحيون ََََُْ نساءكم ََُْ وفي َِ ذلكم َُِْ بلاء ٌََ من ِ ربكم َُِّْ عظيم ٌَ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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لن تريني ولكن انظر إ ل ى الجبل فان استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكاء وخر م و س ى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقد ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في ا ل أ ل و ا ح من كل شيء م و ع ظ ة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه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 الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن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 ربك من بعدها من ل غ ف ولما ر رحيم و سكت عن موسى الغضب أ خ ذ ا ل أ ل و ا ح وفي نسختها هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه رجلا لميقاتنا فلما سبعين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 ان ا ل ذ ي يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل ت و ر ي ة و ا ل إ ن ج ي ل يامرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 وضللنا ََْ عليهم ََُُْ الغمام َََْ و َ أ َ ن ز َ ل ْ ن ا عليهم ََُُْ المن َْ والسلو ََّْ كلوا ُُ من ِْ طيبات ََِِّ ما َ رزقناكم َََُْْ وما ََ ظلمونا َََُ ولكن ََِْ كانوا َُ أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ْ يظلمون ََُِْ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 إ ذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون و إ ذ قالت أ م ة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أ و معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا أ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين و إ ذ ت أ ذ ن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من يسومهم سوء العذاب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 واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل اشهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين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 فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ف ق ص ص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا و أ ن ف س ه م كانوا يظلمون من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل ف أ و ل ئ ك هم ا ل خ ا س ر و ن ولقد ذ ر أ ن ا لجهنم كثيرا من الجن ل ه م ق ل و ب لا ي ف ق ه و ن ب ه ا و ل ه م أ ع ي ن ل ا ي ب ص ر و و ن بها ل ه م آذان لا ي س م ع و ن بها أ و للعلوم ئ ك ك ا أ ن ا م ب هم أضل أ ل ئ ك ه ا ل غ ا ف ل و ن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 لا ت أ ت ي ك م إ ل ا بغته ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك ح ب ي عنها قل إ ن م ا علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون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 و م ا اثقلت دعوى الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتيهما صالحا جعلا ل ه شركاء فيما اتيهما فتعالى الله عما يشركون أ ي ش ر ك و ن ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أ ن ف س ه م ينصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدي لا يتبعوكم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 إ ن الذين اتقوا إ ذ ا مسهم طيف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون و إ خ و ا ن ه م يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و إ ذ ا لم ت أ ت ه م بايه قالوا لولا اجتبيتها